اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودواءها وعافية الابدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل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 وعالي وصحبي وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودواء إب، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وعالي وصحبي وسلم. اللهم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 صحبي وسلّم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودواءها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى Ali وصحبي وسلم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 وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدي أبدان وشفاها ونور الأبصار وضياءها وعلى Ali وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودواء إب وعافية الأبدان وشفاها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 شفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفاء وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودواء آب وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى Ali وصحبه وسلم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 الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آلي وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودواء أبد وعافية الأبدان وشفائها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 124. وعافية الأبدان وشفائها 125. ونور الأبصار وضيائها 126. وعلى آله وصحبه وسلم 127. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها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 وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفاء صحبي وسلم، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودواء إب، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وعلى Ali وصحبي وسلم.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 دوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى Ali وصحبه وسلم اللهم صل على سيد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 أبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى Ali وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودواءها وعافية الأبدان وشفائها.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 دوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى وصحبي وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها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 نور الابصار وضيائها وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودواء اياب وعافيه الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها وعلى آله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 وعالي وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودواء وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعالي وصحبي وسلم. اللهم صل على سيدنا ومو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 وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم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 وصحبي وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى Ali وصحبي وسلم البصر وضيائها وعلاه وصحبي وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودواءها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلا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 وصحبي وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائه وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آلي وصحبي وسلم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 بدانها وشفائها ونور الابصار وضيائها وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودواء وعافية الابدان وشفاء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 صحابي وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودواء جب وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى ali وصحبه وسلم اللهم صل على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 صحبي وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدال وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبي وسلم اللهم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 صحابي وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودواء الجب وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى Ali وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى Ali وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودواء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 صحابي وسلّم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودواءها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى Ali وصحبه وسلم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 دواءات وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى Ali وصحبه وسلم اللهم صل على سيد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 بنور الابصار وضيائها وعلى ال وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها وعلى آله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 دواءه وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى Ali وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا وم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 65. وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودواءها 67. وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم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 118. وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها 113. وعافية الأبدان وشفائها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 دواءها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى Ali وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا وم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 وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودواءها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها وعلى اله وصحبه وسلم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 بصار وضياءها وعلى Ali وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودواء وعافية الأبدان وشفاء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 صلى على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودواء الأب وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آلي وصحبي وسلم اللهم صل على سيدنا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 دوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى Ali وصحبه وسلم اللهم صل على سيد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 الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى Ali وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودواء إبتعاث الأبدان وشفائها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 وعابدي وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودواء وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعابدي وصحبه وسلم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 دواءات وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى لي وصحبي وسلم اللهم صل على سيد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 ودان وشفائها ونور الابصار وضيائها وعلى ال وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودواءها وعافيه الابدان وشفائها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 صحبي وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبي وسلم اللهم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 قلوب ودواءها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آلي وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودواء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 طب القلوب ودواءات وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعالي وصحبي وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودواءات وعافية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 صحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى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 الأبصار وضيائها وعلى لي وصحبي وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودواءات وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى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 دواءها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى Ali وصحبه وسلم اللهم صل على سيد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 دواءات وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى Ali وصحبه وسلم اللهم صل على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 دوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى Ali وصحبه وسلم اللهم صل على سيد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 دين طب القلوب ودواءها وعافيه الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها وعلى الاله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودواءها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 صحابي وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائه وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى Ali وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا وملائنا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 محمدٍ طب القلوب ودواءٍ وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعالي وصحبي وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودواء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 وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان الأبدان وشفائها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 نور الأبصار وضيائها وعلى آلي وصحبي وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودواءات وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى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 124. وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى وصحبي وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها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 وشفائها ونور الابصار وضيائها وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودواء وعافية وعافيه وشفائها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 وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها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 ونور الأبصار وضيائها وعلى آلي وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها أب وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى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 الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى Ali وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودواء الأب الأبدان وشفائها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 البصر وضيائها وعلام وصحبي وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودواءها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلام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 اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودواءها وعافية الأبدال وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا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 لِقُلُوبِ وَدَوَائِهَا وَعَافِيَةِ الأَبْدَانِ وَشِفَائِهَا وَنُورِ الأَبْصَارِ وَضِيَائِهَا وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ طِبِّ القُلُوبِ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 دوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آلي وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا و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 وعابدي وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائه وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعابدي وصحبه وسلم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 أبدان وشفاها ونور الأبصار وضيائها وعلى Ali وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودواء الجب وعافية الأبدان وشفا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 وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى لي وصحبي وسلم اللهم صل على سيدنا و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 دين طب القلوب ودواءها وعافيه الابدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى الاني وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودواءها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 دواءها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى Ali وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا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 طب القلوب ودواء اياب وعافيه الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى ال وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودواء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 وصحي وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودواء وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى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 ونور الأبصار وضيائها وعلاه لي وصحبي وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودواءها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلا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 ونور الأبصار وضيائها وعلى آلي وصحبي وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودواء أب وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى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 محمدٍ طب القلوب ودواءٍ وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعالي وصحبي وسلّم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمدٍ طب القلوب ودواءٍ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 ونور الأبصار وضيائها وعلى وصحبي وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودواءها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى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 ونور الأبصار وضيائها وعلى آلي وصحبي وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودواء وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى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 قلوب ودواءها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى Ali وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها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 الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى Ali وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودواء وعافية والأبدان وشفائها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 وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدي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 دين طب القلوب ودواءها وعافيه الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها وعلى ال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 البصر وضيائها وعلاله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودواءات وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلاء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 129. وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى وصحبي وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها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 نور الابصار وضيائها وعلى ال وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودواء وعافية وعافيه وشفائها ونور الابصار وضيائها وعلى آله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 124. وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها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 صحابي وسلّم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودواءها وعافية الأبداد وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى ali وصحبه وسلم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 دوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى Ali وصحبه وسلم اللهم صل على